بَلَّا هُوَ عَلَيْهِمُ الْجَلَالَةُ عَذَبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي لَقَدَ خِرَةِ عَذَابٍ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمِن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 ما افا الله على رسوله من اهل القيا فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دوله بين الاغنياء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 تبوء الدار وريمان بقبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرؤون على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 ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحد نبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن خرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن لدبار ثم لا ينصرون لأن أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة نوم وغاء جذر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 أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفار القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصفعا من خشية الله وتلك لمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا